وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ الْأَلِيمِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ يَا جِبَالُ أوبي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيرِ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 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَآتِهَا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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين.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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين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 Hul Aruni Allah Dina Al-Hakotun Bihi Shuraka Kalla Balu Allah Hul Aziz Ul Hakim Uama Arusalna Ka Illaka Fatalinna Siba Shirawana Vira.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 لا تستأخرون عَنْهُ ساعته ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَاذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر ليلا ونهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسر ندامه لم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 إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأُولَادُهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قل إن ربي يبس طر الزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما وَلَا ولا أولادكم بالتي تقربكم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 Aulaihka fiil alaab muhdaroon Kul in rabbi yabesut rizqa limen yashau min abadhi wa yakadiru laha wama anfaqtum min شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 ونقول للذين ظلموا ذُوقُوا عذاب النار التي الكنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن وَنَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِيرٌ من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّ ما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة Inhua illa naviru lakum, binayadai adabin shadid. Pulmasa altukum, inhajiria fahua lakum, in illa la وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق voi, الغيوب قل جاء الحق وما voi, الباطل وما يعيد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 مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوُشًا مِنْ مكان بعيد. وقد كَفَرُوا بِهِ من قبل. وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنهم كانوا في شك but